وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آلَفَافًا يوم الفصل كان ليقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جنا ما كانت مرصدا مرصدا للطاغين ما أب لبثن فيها أحقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغسقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين المت مفازا حدائق وأعنابا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 الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون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 يوم ينظر المرء ما قدمت يدان، يوم ينظر المرء ما قدمت يدان، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم.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 إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله لك للآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى آ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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا وآثار الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وانما من خاف مقام ربه مَنْ من خاف مقام ربه ونغى النفس عن الهوى النفس عن الهوى الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرثى فيما ما أنت من ذكرها إلى. كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونها، لم يلبثوا، لم يلبثوا.